أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بن <تصفيق> والليل إذا سجا ما ودعك ربك وما قلا ودلنا خير لك من ا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرُضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَى وَوَجَدْكَ قَالًّا فَهَدَى وَوَجَدْكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَهَا